انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماؤه الا لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصففوا الساناتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفترو على الله الكذبه ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب اليم وعلى الذين هادو حرمنا ما قصصنا عليك من قابل وما ظلمناهم ولا كانوا انفسهم يظلمون